فَأَحْيَاهُ بِالأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الرياح آيات فَأَخْرَجْنَا يعقلون تلك آيات الله وَمِنَ <نتلوها> عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره استكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوا 117. ولهم عذاب مهين 118. من ورائهم جهنم 119. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى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 وَأَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 ولا تستبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنون عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جترفوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم ومماتهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ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 نَحْنُ وَمَا نُهْلِكُنَا إِلَّا الذَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا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 ولله ملك السماعات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجذون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وأملوا 114. وإذنهم الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 115. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتكم لا عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُّؤْمِنُ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ وَقِيلَ لِيَوْمٍ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمٍ كُمْ هَذَا وَمَا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ النَّاصِرِينَ ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين